بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وَمَا أَذْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَذْرِ لَيْلَةُ الْقَذْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شهر تنزل الملائكة والروح في غب إذن رب من كل أمر. سلام سلام لي حتى مطلع الفجر صدق الله العالم.